نَزَّل لَكَ الكتابَ بِال الحَقِّ مصَدّق لمَا بَعن يدَيْهِ وَأَن زَل التاتَوَإِ جلَ مِنْ قَ هُ دَ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 قد كان آيَةٌ آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يُعدُ بنَصِْهِ مَّ شاءُ إِ فيِي ذَِكَ ل عبَةَ لؤُولٍ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 قُلْ ا ا ن ب ئ ك م ب خ ي ر م م ن ذ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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 ذُرِّيَّةٌ مِّن بَعْضِهَا مِّن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مني innaka antas-sami'ul-alim falammā waḍa'athā qālat rabbi innī waḍa'tuhā unthā wallāhu a'lamu bimā waḍa'at wa laysa adhkaruka وَإِنِّي سََّيتُهَا مَريَمَ وَإِّي أعييدُهَا بِكَ وَذُلتَها مِن الشَّيْطانِ الرجِيم فَتَقَبّ لَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنُِ وَأَبَته نَبَةً حَسَنَ وَكَفَلَهَا زَكَرِيّ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 وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 وَْكُر رَبَّّكَ كَفِيرَ وَسَِّح بِالعَاش وَالْإِبَكَار وَإِذْ قالَالَةِ المَلَ إِكَتُ يَمَريَمُ إِ اللهَّه الصطَفَكِ وَطَهَرَكِ وَصْطَفَكِ عَ نِسَّ إِ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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Kõal et rabi anna yakonu lii waladun wolem yemsasni bashar. Kõal kذalik allahu yakhluku ma yashaa. Ida kضa ämra fainnama yakonu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 وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اورات و لا احل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي و ربكم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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 ثم إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 وَمَنِ ابْتَغَى الْفَنَجَعَ اللعنةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يا اهله الكتاب لمتحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون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 اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم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 قَالُوا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لعلهم يرجعون.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 يَا مَوْلَاكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وحكمة إِن مَّجَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ Famanta, walla, bada, walla, lingan, fa, ula, lingan, humul, fa, sirun. Afarai, rodin,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 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ قُلُ الطَّعَامُ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 Kuntum tum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa billah walau amana ahlul kitabi lakan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 وَإِذْ رَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قال المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون.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 تَقُوْ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ هذا هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ يُمْدِدْكُم رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ Wama jala اللَّهُ hu illa bush, hala kum, وَمَن inna kodubu kumbi. Wama nasul hu illa Leikut'a ta'rafa minal lathine kafaru au yakbita hum fayen kalibu kaaibin Leysa laka minal amr şeyun au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 Kuni liba, aba, femme, aba, afanta, wata kulla, hala, alla, kumtu, Wa ati'u allaha wa arrasul la'a lakum turhahamun Wasari'u ila maogfira timmin robbikum Wajannetin ardu wassama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 am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lam ma ya'lam illahu alladhina jahaduu minkum wa ya'lam Walakad kuntum temennauna almauta min kabli an taalqauhu faqad rõõitumuhu võõntum tõnvurun Wama muhammadun illa rasulun kad khalat min kablihirusul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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ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 Summa, ansa, ala, ikum, mi baradil, rami, amanatan, raas, ja oksja, Valtra, ifä tuun, kade ähemmet, hum, hum, hum, jagun, ona, bila, hira, hira,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 وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَانُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُزْلًا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ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 وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ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 فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَاجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن سَيِّئَةٍ فَمِنْ أَنفُسِكُمْ وَجَاءَ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 ぜ igaaha Milwaukee,How toga,1 k Certain know, South ja verit ja väivalt, mee ei väikadu koknud ja ülefeet, US Ja õe pravbe! Kone تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوُ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي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 Ínma numlii lahaum liezdadu Íthmaa, valahaum muhin. Ma kaan allah liyadaral mõminin ala ma antum alaihe, hattä yemeeze al min al-tayib.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 وَلِلهِ مِرَثُ السَّموَاتِ وَأَضِ وَلَّهُ بِماَا تَعملَلونَ خَبير لقدَد السَّمِ اللهَّهُ قَوولَّ نَ قوا إِ اللهَّهَ فَقيرُ وَنَحنُ أَون سَنَكتُبُ مَا قالوا وَقَدْ لَهُ الْأَمبَ بِغَيرِ حق.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 تَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 لا تُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 Lata sabana la dina ja frahuna bima ata ua juhi buna ajuhma du bima la mi ja frahrufa. Lata sabana humbima fazatim minna la daba. Walahum alim. Valilahi mulkus samavati, val alvi vallahuala kulli shay in kodid. Inna fi kolkis wahtila filla ili الذيينَ يَذكُونَ اللهَّه قِيمَ وَقُرودَ وَعَلى يُنُوبِهِم وَيتَفَكرُونَ فِي خَلق السَّمواتِ وَالأَْرض رَبَّنَ مَا خَلَقُتَ هذا بَطِلًَا سُبحانكَ فَقِنَا عَذااب النَّرض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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Festageb alla hum, rabuhum, anila, ore, ruumala, millimil, kum, millal, karin, au, unta, barbu,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 لا yagrunnaka teqallubu alladheena kfaroo fi albilaad. Meta'un qalilun thumma ma'waahum jahennam wa